ونادى له من جان بالطور الأيمن وقربناه نجية ووهلنا له من رحمة لا خاضها نبيا.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 فعناهم مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبئين من ذرية آدم ومن منحملنا مع لوحه ومن ذرية ذرائم ومن ذرية ذرائم وإسرائيل ومن منهدينا وجت بينا إذا قتل عليهم آيات الرحمة خروج جذو وبوية فخلف من بعدهم خلف الأضع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غياء إلا من تاب وأمن وعمل صالحا فأولئك فأولئ يكِ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُغْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَتِيًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيَةً تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما قلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا